بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثان أحواء سنقرئك فلا تنسى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 الذي يصلن نار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر قد افلح من تذكر وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى